Min âjlî zâlik kâtib nâ'ala bani İsrâil'e annu man qâtil nefsem bi'rid nefsin âu fasâdîn جميع ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم غسلنا بالبينات ثم إن كثيرا بعد ذلك في الأرض لمسرثون